117. مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 118. ربنا وابعثيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمه الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويذكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه بالدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اختفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ان كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك ونقول نعبد اليك والاه آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحد ونحن له مسلمون